إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو ألم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون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 ستضعفون في الأرض تخافون أن يتخبط فكون الناس فأواكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله, الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ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 الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا وينكفر ويكفر عنكم سيئاتكم لَكُمْ لكم والله ذو الفضل العظيم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 الله الله أكبر سميع الله Allah Allahu akbar Sami'a Allahu liman hamida الظلام الله, الله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 ماء اضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم ولكن عذاب الله شديد وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا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 126. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مطمئن به 128. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت الدنيا والآخرة 126. ذلك هو الخسران المبين 127. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 128. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار.